تعالي حلها حلها حلها يا معلم حضيضي يعني حضيضي مسكتك مسكتك والله ايه ايه ايه ايه بقى ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الله, الله. <تصفيق> كل حاجه بقت اتنين الفلخه فلختين <تصفيق> وانت و... وانت معلمين واحنا! واحد واحنا معلمين احنا احنا معلمين أحنا... احنا معلمين مين ما تقولش الشحاتين احنا معلّي مين الله الله الله الله ايه مجرالك يا دكتور هي لعبت ولا ايه لا لا ما تقولش كده هو عتقول كده انا صحيلك صحيلك وراقيتلك في الضرة لا اراقيتلك ايه انا في البنح يا بلح زرزقوت يا حلوه يا بلح يا عسل عارفك عارف يا عسل انا ايه اللي جرى ايه يا واد انت عملت له العجقه من عين بيض يا يا معلم عملت له قربه من كرتونه الدماغ الراسيه الله يخرب بيتك ده عملت له سيمك كرتوت الهب والحنين افك افت بجدلك يا عارفين يا فتا حسن مفوه النخلة يا لأخليتين في العالم دماغي دماغي بتتشعل من الداب لا لا الوارا الله، <تصفيق> لما انت دماغا خفيفت كده لهابت طبع العجة كله ليه؟ والعجة، <تصفيق> العجة هي اللي عاملت فيها كده عاملت ايه؟ ما عرفش <تصفيق> يا دي النيلة، الحاكمة ده هو الخالص <تصفيق> عليها خوالي هي فيها ايه العجة يا معلم وهيك خالتك وموت تيتي لدائي <تصفيق> انت كمان نسيت فيها ايه نسيت الطريقه الجديده اللي بنوزع بيها الصنف من غير ما بريس ما يدري وحياتك خالتك وموت تيتي ما فاكر اسمي ولا اسمها حتى شوف كل فرخة من اللي عليهم العين واكلة خلصت علف مضروف فيها ربع وقية تقوم لما تلهافها عدم المعاخزة تطلع بيت محاوب يعمل جمال البيضة تساوي مئة حاجر عشيشة <تصفيق> يا, يا عدمة كدة شربت كوبايه و400 حجر الله بتضحك عليه مش عارف اجري ادي ريشه كان ضنايا ساعه نذوقها على دماغ عشان يفوق جردل ده انت اللي هتبقى جردل لو قعدت هنا تاني انف الدجزك من كمين, كمين ايه؟ الظابط المجموهندس حسن ابو الماد وهم لك جوه النخ تحت البلح عدل أقولك لا لا لا أنا شكلي ها, ها منطولي واخدلي تحسينها تصبحوا على خير الله الله الله دمام صحيح هذا هدريش طلع بطاطه عمر المعلم معلم ايه ده فضل يا معلم حسين ابو المجد دبوس موظف موظب الكهربا مين اهلا اهلا هو حسن ورايا ورايا وبعيت لابوك كمان ماشي يا حسن دبوس انا هعلم على اخوك علامه ما ينسهاش العمر كله بابا زعيم عصابة الجواب دلقيته في أوراق نحنوح بيه ممت باسمك بتهددينك انت حتنتقمي منه يا مجرمة ده أنا مظلومة مظلومة برضو عملة لفيه ودوري في طريقة كان بيستعملها نحنوح بيه بتجيم نتيجة رهيبة وسريعة هقولي بصرحة نشممها شرب عشور ايه شرب عشور بس كده اللي هتعذب معلش استحملي شويه إذا كنت عايزة تعرفي السر الصحيح هو الشراب طب استني شوية هاتي كيس قطن طبي لازم أسد مناخلي قبل ما يبدأ التعذيب أيوه يلا اللي عالجزمة يا عشور عشور؟ الشراب تحت عبر جريك يا جنابه أوصفتي شايف فزيع ولي مش ممكن كل القطن اللي حطها ده ولي حتى خلقهوه مناخلي زي <تصفيق> يا جنابه ده لسه ما عملش حاجة ده فكر باط الجزمة بس انت بتعمل ايه مجلوب؟ بشمامها شراب لا لا لا لا حرام عليك ايه ده؟ بدي قغم عليها انا قلتلكوا عايزة منها اعترافة مش عايزاها تموت كليليكية مفش مش هزرق ايه ده؟ مش هقدره ها هاتوس فيه معطرة مضاحة بنزين واللعب في المكان ايه الريحة دي؟ دي عملت انتشر بصرع بصرع هاتو البنزين بسرعه <تصفيق> البيك انا عنده حق يا معلم النخله مترشع بالمخبرين مستخبين خبيين لنا كمين ده كده ها طب اسمع بلغ الرجاله اننا هناخد البدو والفلاخ ونهرب من الباب الوراني اللي بيطل على الجبل يلا نلمه حاجه بسرعة حاضر يا معلم فريرة طب وانت هتعمل ايه يا معلم هفوق المخروز ده هاكله كان بيضة مستوين يرموا عظمه ايوه بس كده الجرعه زياده اوي عارف انا عايزه يفضل باقي عمره يدور على بيت عارف في ما ميلاهوش ويقعد ياكل في نفسه لحد ما يموت ده اكبر انتقام من حضره الضابط حسن دبوس اديني جارت للمايه اهو يا معلم آه. آه. آه. آه. اه اه اه اه معلم انت <coughs> المعلم مشكله اه يو حبيب حطك قصده البيض عشان ده هدئ اعصابك بيض تاني ده مسلوق <ههه>. هيروقك كل كل متكسفش لابني لك <سلمينك> ايوه قلت <هء> صار بقى دول ورا بعض برا عليك بد ايه انا مش حاسس بمعدتي مش حاسس ببطني كلها اصلا بدا بقى من صنف مزاجك مولع استاذ انا بقى عشان عندي مشوار صغير ورا جعلك يا حكيم يا حسين يا دبون ايه <تصفيق> انا جاي معاك رجلها فيه.. وعداية.. مش لقيهم.. لا لا لا.. أنا مش لقيلي.. مش لقيلي خالص طلو.. طي يا عصام.. إيه اللي أخبار عندك؟ أنا واقف من الساعة الثلاثة أنا والقوة بنرايب البيت المحجور محدش دخل ولا خرج من رجالة عرف أورفي.. الفجر إدن والشمس صربت تطلع هفنة أنا متأكد أن عرف أورفي بيلعب لعبة تهريب مخدرات.. أقول لك. خد القوة واقتحم البيت حالا ايوه يا فندم بس كده احنا مش ماسكين عليهم اي حاجه اقتحم البيت واسمع كلامي يا حضره الضابط فتش المكان كويس واقبط على كل اللي تلاقيهم وبعد تحيق معاهم هتعرف انا عملت كده ليه نفذ الاوامر يا عصام فورا مشطنا البيت يا فندم مفيش غير اقفاز فراخ فاضيض وكراثيم بيض من غير بيض من غير بيض يبقوا اربب البضاعه الحقيقيه متاكدين انكوا فتشتوا كويس لقينا الراجل ده قاعد في الظلمه ويبرق يا فندم يبرق ازاي يعني فين ده هو بيضحك على يروح من أكل البيض يطير, يطير يطير يطير يطير زي العصافير عصافير انت بتستعبط يا انت انت ومعرف انت بتكلمني نفسهوه بس, بس مش لايرك لايه بتقعد انت وانت بتكلمني شويتين دول ما يكلوش معايا يا حبيب فين بقيت الرجال اللي بيشتغلوا معاك؟ انا ممشتغلش مع الرجاله انا كل شغلي مع الطيور والحيوانات. انا اصلي حكيم حكيم قوي هاها <تصفيق> واسمي سلكاوي انا بقود الله اخلي الفرقة تولد والحمر يبيض. هاهاهاها <تصفيق> انا بقى هظبطك وحياه امي اللي فسحها وحيات <تصفيق> امك انت هتفسحني فين؟ في الحيوانات. الحوانات هفرغ على اليرد اللي بيهوهو و سيد اشتو مزلومة ملا هاهاهاهاها أيضا دي بسخرة أنا ما اسمحش فيها أمني الله هو فيه إردي بيهوه في الدنيا ها مش هسكن و هرفع الأمر للسادي الدكتور الوزير و هاقفز رئيس الهيئة العامل دي هولن و السميد و الدقهة البيض في القضية دي في الصعبات تاني و بوضع لي على اسم يلا يلا